بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ف ل ا م را تلك آ ي ا ت الكتاب و ق ر آ ن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ي أ ك ل و ا ويتمتعوا و ي ل ه ه م ا ل أ م ل فسوف يعلمون وما أ ه ل ك ن ا من ق ر ي ة إ ل ا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أ م ة أ ج ل ه ا وما ي س ت أ خ ر و ن وقالوا يا أ ي ه ا الذي نزل عليه الذكر إ ن ك لمجنون لو ما ت أ ت ي ن ا ب ا ل م ل ا ئ ك ة إ ن كنت من الصادقين ما تنزل ا ل م ل ا ئ ك ة إ ل ا بالحق وما كانوا إ ذ ا منظرين إ ن ا نحن نزلنا الذكر و إ ن ا له لحافظون ولقد أ ر س ل ن ا من قبلك في شيع ا ل أ و ل ي ن وما ي أ ت ي ه م من رسول إ ل ا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت س ن ة ا ل أ و ل ي ن ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إ ن م ا سكرت أ ب ص ا ر ن ا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إ ل ا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين و ا ل أ ر ض مددناها و أ ل ق ي ن ا فيها رواسي و أ ن ب ت ن ا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما أ ن ت م له بخازنين وانا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين وان ربك هو يحشرهم إ ن ه حكيم عليم ولقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن من صلصال من حما مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم و إ ذ قال ربك ل ل م ل ا ئ ك ة إ ن ي خالق بشرا من صلصال من حما مسنون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 قال لم أ ك ن ل أ س ج د لبشر خلقته من صلصال من حما مسنون قال فاخرج منها ف إ ن ك رجيم و إ ن عليك ا ل ل ع ن ة إ ل ى يوم الدين قال رب ف أ ن ظ ر ن ي إ ل ى يوم يبعثون قال ف إ ن ك من المنظرين إ ل ى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أ غ و ي ت ن ي ل أ ز ي ن ن لهم في ا ل أ ر ض و ل أ غ و ي ن ه م أ ج م ع ي ن إ ل ا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إ ن عبادي ليس لك عليهم سلطان إ ل ا من اتبعك من الغاوين وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء نقسوم ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آ م ن ي ن ونزعنا ما في صدورهم من غل إ خ و ا ن ا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أ ن ي انا الغفور الرحيم و أ ن عذابي هو العذاب ا ل أ ل ي م ونبئهم عن ضيف إ ب ر ا ه ي م إ ذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إ ن ا منكم وجلون قالوا لا توجل إ ن ا نبشرك بغلام عليم قال أ ب ش ر ت م و ن ي على ان مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من ر ح م ة ربه إ ل ا الضالون قال فما خطبكم أ ي ه ا المرسلون قالوا إ ن ا أ ر س ل ن ا إ ل ى قوم مجرمين إ ل ا آ ل لوط إ ن ا لمنجوهم أ ج م ع ي ن الا امراته قدرنا انها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط ن المرسلون قال انكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق وانا لصادقون فاسر ب أ ه ل ك بقطع من الليل واتبع أ د ب ا ر ه م ولا يلتفت منكم أ ح د وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إ ل ي ه ذلك ا ل أ م ر أ ن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أ ه ل ا ل م د ي ن ة يستبشرون قال إ ن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أ و ل م ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إ ن كنتم فاعلين لعمرك إ ن ه م لفي سكرتهم يعمهون ف أ خ ذ ت ه م ا ل ص ي ح ة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها و أ م ط ر ن ا عليهم ح ج ا ر ة وامطرنا عليهم حجاره من سجيل إ ن في ذلك ل آ ي ا ت للمتوسمين و إ ن ه ا لبسبيل مقيم إ ن في ذلك ل آ ي ة للمؤمنين وان كان اصحاب الايكه لظالمين فانتقمنا منهم وانهما لبئمام مبين ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين واتيناهم آ ي ا ت ن ا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آ م ن ي ن ف أ خ ذ ت ه م ا ل ص ي ح ة مصبحين فما أ غ ن ى عنهم م ا كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما إ ل ا بالحق و إ ن ا ل س ا ع ة ل ا ت ي ة فاصفح الصفح الجميل إ ن ربك هو الخلاق العليم ولقد آ ت ي ن ا ك سبعا من المثاني و ا ل ق ر آ ن العظيم لا تمدن عينيك إ ل ى ما متعنا به أ ز و ا ج ا منهم ولا تحزن, عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إ ن ي أ ن ا النذير المبين كما أ ن ز ل ن ا على المقتسمين الذين جعلوا ا ل ق ر آ ن ع ظ ي م فوربك ل ن س أ ل ن ه م أ ج م ع ي ن عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر و أ ع ر ض عن المشركين إ ن ا كفينا كالمستهزئين الذين يجعلون مع الله إ ل ه ا آ خ ر فسوف يعلمون ولقد نعلم أ ن ك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ي أ ت ي ك اليقين